م اروني تدعون دون من الله أ أروني ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات إ ئ ت و ن ي بكتاب من قبل هذا أ و ثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا فيه كفى به شهيدا بيني ي به ك ب ن و م و ه و الغفور النابلسي ر ح ي م ما قل ك ر ل وما أ د ر ما للعلوم ا إ ل ا ما إ ل ا أنا ذ ي ه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 اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصين الانسان بوالديه حسنا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى شده وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة قال قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن اعمل صالحا ترضى و أ ص ل ح لي في ذريتي إ ن ي تبت إ ل ي ك و إ ن ي من المسلمين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 والذي قال لوالديه افل لكما أ ت ع د ا ن ن ي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما, وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطيل الاول ي اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 واذكر خا عاد اذا انذر قومه بالحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أ ن لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا ل ت ش ف ك ه ا ل ه د ا إن ك ن من ت ا ل ص ا د ق قال ي ن إنما ا ل ع ل الله م عند و أ ب ل غ ك م ما أ ر س ل ت ب ه و ل ك ن ي أ ر ا ك م ق و م ا ج ه ل و ن فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها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 فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون ب آ ي ا ت الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا ا ل ه ا بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون واذ صرفنا كنفرا م ن الجن ي س ت م ع و ن القرآن ي س ت م ع و ن ا ل ق ر آ ن ف ل م ا حضروه ق ا ل و ا أنصطوا م الاسلاميه قالوا يا قومنا إ ن ا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا, مصدقا لما بين يديه يهدي إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا أ ج ي ب و ا داعي الله و آ م ن و ا به يغفر لكم من ذنوبكم وي و ي ج ك م من ع ذ النابلسي ب ن ي م م و ل ي ج داعي ا ل ل ه ف ي بمعجز ف للعلوم ن ه ا ل ا ء س ل ا ل م ب ي ن و ل م يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أ ن يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أ ل ي س هذا بالحق